Hatmi mis şerif? Okuyan Kur'ra hafız mehnetçilik. Cüz on. <gülüyor> Adıllâh جئن فأنا لله خمسه وللرسول ولذى القبى وللرسول ولذى القبى وليتى والمساكين وابن السبيل بالعذبة الغصباب الركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في فِي ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك هَلَكَ مفعولا بَنْبَيِّنَةٍ وَيَحْيَاهَا الْحَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ هُيُ فِي مَنَامِكَ وَنَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ تَغَايطُ فِي اعْنَاقِكُمْ ويقلمكم في أعملهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون باطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشدوا وتذهب ريحكم نصبرون إن الله مع الصادرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ذيالهم بقرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما وَإِنَّمَا الْعَذَابَ عَمَلُهُمْ وَإِنَّمَا الْجَنَّةَ جَزَاءُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَعَمَلُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَعَمَلُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَعَمَلُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَعَمَلُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَعَمَلُهُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ لِكَ أَتَانِكَ صَعَلَ عَقِبَيْهِ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن إِنِّي بَرِيءٌ مِن إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَى الله والله شديد العقاب إذ يغون المنافعون والذين في قلوبهم مرضوا والرهاء لا إذينهم ومن يتوكل على الله في ولئن ترى يتقى فما الذي كفوا ما ان كانوا يضربون بودهم لاذارهم فذوقوا عذابا حريق ذلك بما قدمت أيديكم الله ليس بظلام العبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذوا الله بذنوبهم إن الله قبل شديد العظام ذلك بأن الله لم يكن وير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع كذب آن في عمن وَالذين مِن قَد لِهِم كذبوا بَأَيَاتِ عَبْدِهِمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأُرْقَنَا آَنِفِ عَمْنَ بَكُونَ كَانُوا ضَالِينَ شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينعضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَإِمَّا تَخَثَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَّن خَالَفَهُمْ لَعَنَتْ لَهُمْ يَدُ ٱل❌ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْتِزَالُ إِلَيْهِمْ عَلَا ❌ إن الله لا يحب الخائم ولا يحسبن الذين كفروا سبغوا إنهم لا يعجزون فأعدوا لهم ما استطعتون لا طِلْخَى لِتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ بَعْدُ فَكُمْ فَإِن لَّيْتُم بِأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَبَكَّرِ الْعُنُدَ اللَّه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ وَإِن فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَجَدَكَ بِالنَّصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ بَأَنَّ فَيْنَا قُدُوهُمْ لَهُمْ أَنْفَاقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ أَنفُهُمْ وَلَكِنْ إن إن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَانِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَاللَّهُ مَعَصَّى إن أن يكون له أسرا حتى يفقن في الأرض تريد عرض فَأَنَّى منهم بِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْرُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْرُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ هَاجِئُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِّن بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ظَلَّلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجعوا وجاهدوا في سبيل حقا لهما وثرة ورزق كثير والذين آمنوا من بعد بعدهم جاهدوا بعكم فأولئك منكم فإن الأرحام بعد كتاب الله إن الله بكل شيء. المشركين ورسوله فإن تبتم فهذا خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيروا نعجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينرسوكم شيئا ولن ظاهروا عليكم أحدا فأفنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله تغيب، فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدت مهذب، مهذب، محسوب، مهذب، قعدوا لهم كل مرصد، فإنتبهوا عن الصلاة وانتبهوا. سكت فخلو سبيل لهم إن الله واسع الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأذره حتى يسمعك لا نال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 فَاسْتَقِمُوا لَهُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقِينَ كَيْفَمَا إِنْ يُبْدُوا عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ فِيكُمْ إِنَّهُ وَلَذِنَهُ يُغْضِلُنَّكُمْ بِأَهْوَائِهِمْ وَتَأْفَا وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يربدون في مؤمن إلا ولا ذن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِذَا بِأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْبَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَنَفَصَّمُ الْآيَاتِ لِقَمِيْعِن يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِنْ بعد عهدهم مطعا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 112. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بيخوا وَجَرَّسُوا لِبَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا أَتُخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مِّن قَاطِعِي الْعَهْدِ بِأَيْدِيكُمْ فيخزهم وينصركم عَلَيْهِمْ يَشْكُنُ سُلْطَانُهُ مِنْ مَنٍّ وَيُذْهِبُ وَيَضُوءُ بِهِ وَيَتُدُّ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ضَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْرَكُوا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه فالله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر باقان الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا بما المهتدين أجعلتم سغاية الحق وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستمون عند الله فالله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَضُوْبٌ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لِرُضَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا من <تصفيق> يتمنى ومساكن ترمها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْمٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاغَتْ عَلَيْكُمْ أَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها بعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين ثم يتوب الله بالله بعد ذلك على من يشاء الله وسورة الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يحرض المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خَفَتُمْ عَيْلَةً فَسَفَىٰ يُنِكُمُ اللَّهُ بِفَوْنِهِ إِلَّا شَأْنٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا من دونا بالله ولا في يوم الآخرة ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعرّقوا الجزية عن يد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 المشركون يريدون أن يغفرن الله بأفواههم ويذل الله إلا أن يُتم من رهبه الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كمه ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأتون أمال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب بل فرة ولا ينفعونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ فَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُلْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْمِزُونَ إِنَّ عِذَّةَ الشُّهُورِ 122. وعند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم 123. ذلك الدين القيم فلا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ذا علموا أن الله مع المتقين إن فيوم انذ به الذين كثروا يحله عاما ويحرمونه عاما لنحرمونه عاما لما اطاعوا عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله ذن ين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا غيل لكم انفروا في سبيل الله اثاغلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة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 فأنزل الله سكينته عليه وأيمده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا غربا مسافرا قاصدا الل تبعوك ولكن بعثت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إد لهم لكاذبون عفَّلَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أذِنْتَ لَهُ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا فَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُتَمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّمَا جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ 112. والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مرتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترتدون 119. فلم أرادوا الخروج لأعدوا له كَرِهَ ولكن كره الله بعاثهم فثتطهم فقيل اقعدوا مع الغاعدين 110. لن خرجوا فيكم ما إلا ولأرضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عنيم بالظالمين لقد ابترضوا الفتنة من قبل فغلبوا لك الأمر حتى جاء الحق يقول ظهر أمر الله فهم كافرون فمنهم من يقول ظلمي ولا تفتنني ألا في الفتن سبب وإن جهنم لم بالكافرين اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَاِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا ۚ قَدْ ضَلَّ يَتَّبِعُونَ سَرِيحُونَ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ذعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل ترتصون بنا إلا إحدى فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون قل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 119. ولا يأتون الصلاة إلا بهم كسانا ولا ينفقون إلا بهم كارهون 110. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرعون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ نَغَارَاتٍ أَوْ مُتَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَبُوبَ إِلَّا هُمْ يَعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَمَّا أَنذَرُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ذَٰلِكَ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ذَٰلِكَ سَيُؤْتِينَا إِنَّا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 فريضة من الله، فالله عليم حكيم، ومنهم الذين يُعْذُنَ النَّبيَّ ذي عُودٍه وَأُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ منين لرحمن من الذين آمنوا منكم والذين يأذن رسول الله له عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليبوكم فالله رسوله أحق أيه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزج العظيم يحذر المنافعون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله نخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إن ما كن ما نخوفنا العبد قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا رسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذرو قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة بطائفة بأنهم كانوا مبرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فمسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مظيم 129. مِن من قبلكم كانوا أشد منكم قبة وأكثر أمالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بخل أتمك الذي خابوا أولئك عباد أعمدهم في الدنيا والآخرة فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم بع الذين من قذنهم القلب بحب وعد فَسَمُود ذُقًا مِنْ إِبْرَاهِيمَ بَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالنُّتْفَكَتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْلِبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُضْلِبُونَ 111. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 113. الصلاة ويؤتون الزكاة 114. الله ورسوله 115. سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد ذرغ من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار بل منافقين برجو عليهم ومأباهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ فَكَفَرُوا بِعَدَاءِ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أُؤَاخِذَنَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَوْقِ فَإِنَّ يَتُوبُ يَكُوْ خَيْرٌ لَهُمْ وَإِنَّ يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ اللَّهُ عَذَابًا أَدِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ من ولي وَلَا نَصِيرٍ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فرنه لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من مِنْ بخذوا به وتولوا وهم فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقنه بما أخلفوا الله ما بعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونلواهم وأنتم الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يهدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سغر الله منهم ولهم عذاب أمي استغفر لهم أم لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله برسوله فالله لا يهدي القوم الفاسقين فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ فِي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليرحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستألون 119. أذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا 110. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فارعدوا مع الخالفين ولا تصني على أحد 119. ومات ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما فهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في دُنيا وتزهق انفسهم بهم كافرون واذا انزل تصعون أن ام بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك ان الظلم منهم مع رسوله طلب منهم فقالوا زورناكم مع قاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخالف ضو بع على قلوبهم فهم لا يفقهون.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 ناتٍ تجري من تحتها الأنها وخلدين فيها ذلك الفم العظيم وجاء المعزرون من الأعراب لئن لهم ذقدا الذين كذبوا الله رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أمين ليس على المعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفعون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فالله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فَبَلَّوْا أَعْبُنُهُمْ تَفِيقُوا مِنَ التَّبْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع الخبال فذا ضدع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik